جَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى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 112. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 113. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.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 119. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير 110. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضبون وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ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 117. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الْفَصْلِ كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم 118. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بِهِمْ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 111. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 112. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 113. إن الله غفور شكور 114. يقولون افترى على الله كذبا 118. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 119. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون